بين الحقيقة والسرى نلقى الأحبة والصحى أحفاد عكمان هنا بالشوق, بالشوق بالشوق بالشوق نفتح كل باب تلك السواعد باللخى يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام بين الحقيقة والسراب، نلقى القل حبة والصحة، أحفاد عثمان هنا بالشوق، بالشوق، بالشوق نفتح كل باب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ كَإِنَّمَا حِسَابُهُ عند ربه إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْكَافِرُونَ اللَّهُ أَصْرَكُمْ اللهم صل علىنا في الشام آمين. اللهم صل علىنا في سوريا اللهم احتضن دمائهم <Costa hoş LA> اللهم استر واتهم اللهم امن روعاتهم اللهم احفظ عليهم دينهم اللهم سل لهم أقوالهم اللهم داو جرحهم اللهم شم رباهم اللهم اقبل قتلىهم اللهم مدهم بجند من جندي عون من عون اللهم عليك ببشارة من بفارهة اللهم احصهم على تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب أول أسأل الشيخ نبيل صحيح ما هي الشخصية للسلام عليك لا تقول أنا غير يعني <تصفيق> الذي أثرت لا لجود والله لجود لا, لا أقصد إماما ولا أقصد ما أقصد يعني طوال العمر أعجبك في حياتك يعني أثرتك يعني ولو على يمينك لا تحرج خلا داقي في أشياء اتفضل يا با علي والله ما مجاملة أكثر من أثر فيني الشيخ بن معتين الرحمه الله, لا ما الله ما شاء الله ترى لو صدر في الشيخ لو كنت من طلابه لا والله ما كنت أحضر دروسه لكن كل أشرطة هي وأنا صغير لخصتها ما شاء الله كلها كلها في النحو في المصطلح في الأصول في ال... وكل ما كنا نروح للقصيم نجلس إلى الآن أذكر حركاته أذكر مشيته أذكر يمكن نوع من المبالغة الغلو في الشيخ لكن أسرني هذا الرجل هو واضح لك كل شيء الحمد لله الله منحبك سبحانك الله, من الله. وقعد كلنا اسمع اسمعته حسناً أسمع أسمع. خلاص السؤال؟ صدق. سلم من الشيخ عايض هيئ للهاجئ شعوره شخص عندي شخص عندي الله. صحيح. صحيح. صحيح. سؤال واحد سؤال واحد متى بدأت مشوارك الدعوي في أي عام؟ أنا معنا في الهجري أعان في الميلادي ماشي ماشي أول محاضرة بدأتها في عام 85 ميلادي ماشي ماشي كان عمري 15 سنة ماشي كانت عن الدعاء أذكر ما شاء واجبرنا على كم عمرك الان يا شيخ 43 سنه ما شاء الله اعمالك وانجازاتك لا شك الحمد لله انها متواليه متتابعه لكن وش اكثرها حظوة عندك وتشعر بالرضا عنها في الاعمال في المحاضرات الصوتية هي اكثر ما اثرت اكثر من البرامج الاعلاميه واكثر من لا زالت الاشاره الصوتية هي المؤثره وليساله الله بها ان يتقبلني فيها أيهم يعني يؤثر فيك في الأشرطة الصوتية من حضارات يعني اللي كان مؤثر للناس من هذه يعني كان له صدى وقبول أكثر ما أثر فيني في العشرات عشرات الشيخ قطان رحمه الله لا شريط لك شريط أنا لي ما صعب أنا أتكلم عن نفسي لا أنت ترى من كلام الناس ومن تراحيي ترى ما بعد يعني ترى إن الناس كانوا يعني يحبونه بكترة يمكن أول شريط اللي تفاجأتنا إن نزل أصلاً كيف تقوي إيمانك؟ ماشية. ما كانت يعني محاضرة معدة ولا كان كان حديث مجلس. سبحان الله نزل و. بغير رضاي أصلاً. بغير علمي وغير رضاي. كانت هي البداية. سنا الله إنه يعني يتقبلها. شيخ إبراهيم ترى بعشرة سببك. أبرز أو أشياء كنت تمنى أن تعملها للوالدة ولم يدرك الزمن أو فاتت الفرصة طوف سؤال سؤال غيره يعني طوفه وما يعني نجيب غيره لا لا خل أخوه غلق صدق أنت يا شخصان اسأل سؤال غير هذا مو معناه معلانك لا تسأل طب ده السؤال ذا يا خزين لا لا بس ترى كم أثرته حيش دون فضل بارك لا لازم يجاوب ناس لا جاوب حتى لو بجاوب باختصار ابره لنا يعني الله مستفيد خاصة لما من منا أمه ولا زالك على قيد الحياة يعني يغنم لأن الأمر جديد في مودة ما ما أحد تكلم الله الجديد يجعله أكثر تأثيرا عطنا عطنا يا باري في الأيام المقبلة إن شاء الله, الله على تكلم بارس شيخ سعد الله يحييك باري أنا يعني وفي أربعين العمر كما يقول الشيخ عايد في قصيدته قال الله أبلغ عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة يعني بعد الأربعين من بداياتك الدعوية لما بلغت الأربعين رحيق التجربة الدعوية في نصيحتك لإخوانك الدعاء يعني أفضل شيء تحس أن الإنسان يحتاجه في هالمسيرة اللي مرت, يعني مرت بها عقود وش أكثر شيء بالفعل تحس أن أكثر عون الإنسان على الثبات على السداد على تجنب الزل من واقع التجربة أول كتاب درسته كان هو أفضل كتاب الدعوة وصول الدعوة لعبد الكريم زيدان كنا ونحن صغار ندرس في دروس خاصة وأفضل كلمة لازلت إلى اليوم يعني يمكن أشعر أن كل داعية محتاج إليها زاد الداعية الإيمان العميق والاتصال الوثيق والفهم الدقيق الثلاث كلمات الإيمان العميق إيمانك بالله عز وجل بالمبدأ اللي أنت تسير عليه ثقتك بهذا بهذه الدعوة الاتصال الوثيق علاقتك بالله عز وجل من صلاات وخلوات وأخر الليل قيام الليل و... ولا كلام جميل زيدان في هذا في هذا الكتاب والفهم الدقيق فليس كل حافظ يفهم كثير من الدعات اليوم يحفظون لكن للأسف ما يفهمون ما يحفظون فهذه الثلاث أنا أشعر أن كل داعي محتاج إليها ولو رجع بي الزمان ما خاصمت أحد من الجماعات الإسلامية ولا من الدعاة كنا في بداية الدعوة نتحمس كنا نختلف كثير مع بعض الجماعات وكنت أقرأ كل كتب حسن البنا وسيد قطب سيد حوى ومصطفى السباعي و... ونبحث عن أخطأ فيها في بداياتنا سبحان الله بس كنت صغير 16 سنة 15 سنة هذا العمر لكن بعدين أحسست يعني بقناعة أن هذا كل تضيع الأوقات وهذا كله. يعني كان الجو كله الجو انتقاد لكن بفضل الله عصمني من الخوض في هذه الأمور ولو رجع بها ما ضيعت وقت في هذه الأشياء كلها جميل والله يا أخي بالفعل الإنسان لو استدرك ما فاته ولو استقبل من أمري ما سما خاصة مع ها؟ وغير كذا ترى أيضا أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشبابي، في الغالب أن الواحد في أيام شبابه يكون عنده من الانطلاق والاندفاع أشياء يتمنى عندما يكبر إنه لو كان تركها أذكر شيخنا الله يغفر له الشيخ باز يقول مرة أحدثوني الأخوان عن بعض الكشكات اللي قدام المسجد النبوي تبيع صور يعني اللي يكتبون خلفها معايدات تذكرونها تبيع صورة مثلا شخص واقف عند المسجد النبوي وخلفه يكتب هو تليغرافي لأهله يقولوا نطلع ذاك اليوم لها بعد الصلاة ونغضبوا ونكسرها وناخذها ونشققناها لأنها حرام يعني لأنها تصاوير لأنها صور أشخاص يقول فيقول والله المستعان فكان يتكلم عن الحماس الشباب واندفاعهم يقول ثم بعدين لما الواحد كبر عرف أن الأمر في الساعة وأن المسألة فيها كذا وكذا و... شيخ خدمة كنت ثوريا أذكر خطبك أذكر دروسك يعني أنا استمتع حتى بسماعي هالشي خدمة الله أشعر بأن المنهج تغير أو الأسلوب تغير ما السبب أنا أقدم يعني بأقدم عن التحولات أقول لو استقبلت من أمير مسجد برش من عمري لا أظن يسوى غير شيء ولا أظن أن يليق مثلا بواحد عمره مثلا هذه الأيام سبب وعشرين ستة وعشرين أنه يبعد يفكر بعقله ابو خمسين كما أن التواقر في ذلك الوقت مذنما كذلك التصابي في هذا الوقت والتشبب مذنما لا نتكلم عن الماضي كأننا وقعنا في خطايا نريد أن نتراجع عنها لا نقول هذاك حسب تعبير ابو الله على ما قضينا هذاك هو اللائق بوقتنا وبعمرنا وبحياتنا ولولا أننا مرينا بتلك كمرحلة ما وصلنا إلى هذه المرحلة لان يا بناصر وأنت صادق أنا أحب يا أخي الكتب يعني هواية الكراءة والكتب هو أنا بس سؤال تنفعنا لو أنك في جزيرة ومنعت ولا يطلب منك إلا القرآن وكتاب آخر مع القرآن تختار من المكتب الإسلامي على طول تاريخ الإسلام كتاب يرويك في هذه الجزيرة ما لك إلا كتاب بعد القرآن تختار ماذا لا لأنك مهموم في جزيرة فلا تحزن مهموم في جزيرة لوحدك كتاب لا تحزن والله أنا علقت على كتاب ترى لا تحزن في تويتر وقلت للي الشيخ آيض عندما أقلل كتاب لا تحزن أتى إلى موضوع مطروق مستهلك كل ما فيه في الشرق وفي الغرب هو دخل في شارع كبير الزحام ثم النظأ وقال للناس بعدين لي الحق الحقه هات, هات. فهو ما أتى يعني أتى بموضوع مطروق مترجم بالعربية بالإنجليزي وبكل فن ثم أتى بما سبق هذا كله ما شاء الله, ف... الله شيخ كنا نتابع خطابك الله يحفظك فأنا حقيقة أود يعني أسأل عن عدادك كان الخطبة هل كان يعني قبلها بيوم أو بعد صباح الجمعة وبعد تفضل شيخ خطبه في خطبة تتحضرها ضحى ضحى, ضحى حد ضحى يوم الجمعة وفي خطب لا تك... يعني يعني تعني هنا ولكن وجدت ان احسن اعداد الخطبة هو التأمل التامل فيها ليس فقط جمع المعلومات ان نكتبها تعيش في ذهنك وانت تنظرها وتجد لين تلقيها وانت يعني في غرات التشبع بها هذا قد قد يكون وذاك بعض الخطب قد تكون صحيح انك حضرت لها مثلًا قبل يومين ثلاثة لكن هنا خ كانت يعني كلت مفيدنك من وقت يعني الآن كانت أشرطةك أول يعني تنتشر وكان الناس يأخذونها تحولت إلى ال التأليف ما سبب هذا التحول من من الخطابة من ال ال الخطاب النارية من المحاضرات الشيقة الممتعة إلى إلى التأليف قدي خلص من ابن الخطابة صلوا على محمد <تصفيق> محاضرات تروس نقلها الحضرات وتسيرها لا أنا الناس. ما أنا ما لست في المحاضرات يعني ليس لي لا لا, لا تجد نفسك إيه اللي بنتكلم وانا جالس خلاص على أنا أجل. في الحوار إذا حطوني واحد يحاورني الله يفتح خطيب العصر يعني ماذا يقول للخطباء هذا الوقعنا أثناء الأزمات ماذا يوصيهم تجربة سابقة مرة طويلة يعني صراحة مريم والله. يعني ك كلمة أثناء الأزمات دي قيد يعني يضيق الجواب. لا يا أخي الخطبة ضيقة بصراحة. يعني في وقت الأزمات أهم شيء لا يقول الإنسان شيئا يتحمل غيره مغبته. الله. هذه يعني الشيء الذي ولذلك مثلا الخطيب سواء أنا أو غيري مهما قصف وتكلم شيء هو اللي يتحمل مسؤوليته أقربه يفصل يسجل يسوي هو بالحالة. قول كثر الأخيرة، بس أهم شيء لا لا يقول كلاما يتحمل غيره مغبته. بأمثلة حسب التتحصُر أكثر. ها الكلمة الأخيرة. لا يقول كلاما يتحمل غيره مغبته. يعني بحيث إنه لا لا يدفع خصوصا يعني يدفع الشباب إلى شيء هم يتورطون فيه وهو سلام. أبو محمد يعني مشروع أو فكرة أو شيء تمنيته أنك. ما بلغت هذا العمر إلا وقد أنجزته ولكن وجدت إن زحف السنين والسنون إلى أن بلغت هذا. لاخي الشيء اللي والحمد لله ما أشعر أنه يعني السنين لكن ودي إنك استوعبت في فترة مبكرة ولذلك أنا صحب يعني بناءاً من أشال أنتم تصحون يعني شدات من طلبة العلم. أهمية إن الإنسان في يعني إقبال, إقبال عمره سنة الطلب والفراغ إنه يكون عنده إمرار على استعراض أفقي على كتب السنة ألم تكن تشعر بمشكلة مع صوتك في الخطابة؟ لا, لا بس بالمطلب أقصد ما قد انقطع صوتك ولا قدر تكمل خطبة أنا أذكر الشيخ سعد خطب مرة عن الصومال تذكر؟ ونقطع صوت نص الخطبة وقال بقي معي ثلاثة أوراق ولا قدر يكمل ما قد صار لك قد صار لي مرة أغمي علي في الخطبة على المنبر؟ جاماً ما يكبد العزيز كنت أغمي عليك على المنبر؟ أي أي كنت أغمي عليك على المنبر؟ كنت أغمي عليك على المنبر ومتحمس والله إني أيضاً كنت يعني, يعني بغب يعني, بداية يعني لا لا يعني عارض خفيف وذاك اليوم ضه اللي ما أفطرت وتعشيت البارح فكان يعني الجسم مجهود مجهود وجيت ومشيت الجيش جيش موتر وحده من الأمنش المدينة بفضل الله ووصلنا للشام الحمد لله وبدأت المعركة وقتل ز زيد لا توه زيد بن حيدر من جا جعفر وجاء جعفر وجك جك القصيدة حاد اصبر اصبر انا خلاص ايه خاصيه ايه حبه الجنه واقترابها طيبة وبارد شرابها وانفعلت مرة مره والروم روم وان عذابها علي ان لقيت هاضرابها شوي شوي ولا بنقطر رضي الله عنه انا اذكر اني وانا اردد الابيات انها مثل الفوح يخرج من فمي وخلاص اصلا ما اقدر اقف رجعت الكرسي وجلست وانت ما ختمت الخطبة؟ تول الآن تول الآن أصيب جعفر على قول أبو عبد الله جلست شوي ومرت يوم نسيت في اللي قومني يقول صاحيني قال أنا خلاص ضبطت على الوعي. قلت أعطني الماء شربت شوي وقلت خلاص أنت كمل ولا بنزل؟ ولا شفني ولا ما عاد فيه مسرعني كمل. نزلوني شوي جلست تحت. ثم ما وعت بنفسي إلا أنا في المستشفى ثم نزلت تحت وغمي عليه ودعي المستشفى ثانيا والوام عاد جاء على المغرب ويجيني جاسر عبد الكريم الله يغفر له عبد الله شايف في حارتنا ومع جماعة المسيح يعودوني على المغرب يوم جاء جاسر وقاد وشافوني طيب الحمد لله خلاص تأكد ولي الطيب قالها الحين روحتهم وذبحوا حينيش صلا ليهم الحين حلنا رزقهم امتبالتين اهههههههههههههههههه لكن ما جرى ما عود والله هذا خشوع هذا خطيب الله يرحب له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لقاء سواعد الإخاء هذه اللحظة مع الحبيب إلى القلب الشيخ عايد بن عبد الله القدمي الكل يعلم اعلاميا في ساحة المحاضرات في ساحة الأدب ان اسم الشيخ الشيخ عايد بن عبد الله القدمي شيخ عايد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا بمعاذ الله اسم الحيه الاسم السداسي للشيخ عايد اي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عايد بن عبد الله بن عايد بن, بن مجدوع بن عايد ابن راشد الكرني طيب, طيب شيخ عيض أكلها كان يتمنى دائما يتمنى الشيخ عيض يكلها من الوالدة تشتاق لها أنا أشتاق الخبز البر الذي على الجمر من يد الوالدها الكريمة طفر الله لها وأسكنها في الدرس تشتاق له جدا أشتاق له جدا شيخ عيض محاضر دائما تحب تسمع له يعني يعني ترتاح لا أسمع له من قد لا يكون مشهور يعني ولكنه عالم والشيخ عبد الله بن بني حتى أستمع له في اليوتيوب أبحث عن لقطاته لأنه عالم في الفلسفة يقول مشاكل معك هنا في سعد ما تسمع له. اللي أسمع لهم لكن تقول يعني الجميع ما منهم إلا أسمع لهم ولذلك كل واحد منهم يتميز عن الآخر يعني الذين زملائي يتميز على آخر فأجد عند هذا ما لا أجده عند الثاني قاري تحب تسمع له دائما بصراحة أنا أسمع الآن فترة هذه للشيخ خالد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد انسان قد توفي تتمنى أن تراه وأنا ما رأيته في الحياة ولا لا تتمنى يعني سمعت الشيخ عبد عز بن باز أما من القدامة يعني صراحة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وياك وجهه الكريم سبحانه ويجمعنا برسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع الشيخ مهند المهند طبعا أبو محمد موقف طريف مر على الشيخ عبدا من يذكره طريف مضحك يعني أنا كنت في أولة ثانوي في أبها في المعهد العلمي فعمل مخيم صيف بين أبها والخميس في منطقة اسمها حجلة. وكان لي قصيدة في الحفل الختامي وكنا طلاب طبعا نلبس الترينك فنظمت قصيدة يمكن أربعين بيت ما حفظته طبعا ما في إلا ليلة وعطيت أحد الإخوان قرأتنا إياه فأخذ الأخ نسيانا منه ووضعه في جيبه ثم ذهب إلى والدتي في خمس من وسلم عليها على أن مصح القصيدة عندي فلما وقفوني أمام الحفل كان حفلا كبيرا وحضره وكيل إمارة أبهى الشيخ عبد العزيبراهيم وغيره قدمت قصيدتهم بجيت عن زعفة ما وجدتها بحثت في الآخر ما وجدتها فقلت للإخوان الأمر سهل ترى الشيخ محمد حجر هو الآن قاضي في جدة أخذ القصيدة وذهب يسلم على عبدتي وإن شاء الله يلنقع آخر فضحك الجمهور وفرجتنا بزاك الله خير الشيخ تحب الحداء؟ الحداء أسمعه من غير يحب أسمعه لكن انت ما كان في لك تجارب والله صوتي ما يشجع وانا اذا خلوت بنفسي وانشدته عجبني صوتي وقرأته على نفسي أنا... كل انسان يجيبه بصوته انا في منزلة نفسك نبغى شيء من الحداء والله بشيء بسائب العربي في مدح الباري سبحانه عمام وانا في مدح الباري كيف لنا نمدح يعني نمدح من هذا خلقه وهذا التصوير وهذا ابداعه سبحانه وتعالى إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك والا فالمؤمل خائب وفيك والا فالغرام مضيع وعنك والا فالمحدث كاذب هذا جودة صوتي مع انني ما ما ركزت اكثر سامحني نسمع من قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وترزق من تشاء بغير حساب سلام الله خير. شيخ أنتوا الآن في تركيا في سواعد الإخاء كلمنا عن هذا المشروع ماذا أضاف لكم ايه نعم. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى فما أشكرك دكتور محمد وأشكر الشيخ مهند المهنة وأشكر كل من حضر وكل من احتفى وكل من أشرف كان صراحة تفضل لي واقتراحك وملاحظتك وما أن لنا في هذا المشروع إضافة يعني فريد أن تذكر لأنك جماعتنا بإخوة حين تمر بنا سنوات لا نلتقي التقينا وتعرفنا أكثر وتشاورنا فيما يصلح للمسلمين ولأنفسنا ولإخواننا ونصح بعضنا بعضا وزدنا حبا وحمدنا الله سبحانه وتعالى في بدي خلقه وما سهله من أسباب وسوف يحفظ لك سابقة تاريخية بمعاد أنك اقترحت يعني سوف يحفظ لك هذا إذا كنت في عمرك قال وهو أول من قام بهذا المشروع في جمع طياف كثيرة في المشروع الإسلامي في نعم لكنك مشكور ومجور صراحة نعجز يعني نشكر شكراك الله شيخ من الفقرات كل أخ داعي يتكلم عن أخي اخترنا لك شيخ أنك تتكلم عن أخيك الشيخ محمد العريفي أوبتش. الشيخ الدكتور محمد العريفي أبو عبد الرحمن من أصدقائي وإحبابي وهو رجل فتح عليه ويستر الله له أمر الدعوة وهو محبوب خاصة في الجيل القادم من أبنائنا وبناتنا لأنه يخاطبهم بلغتهم مثل ضع بصمتك استطاع أن يصل إلى قلوبهم وأنا قلت له أمس اقترحت علي أن ينظر المرحلة القادمة لهم أيضا أن يهيئ لهم مادة ودرسا لأنهم يكبرون ويحتاجون إلى كما فمثل ما قلت أمس أن كل منا سبحانه فتح عليه في مجال خاطبة الجيل بنفسيات الجيل وعامل السن القربه من الجيل جعله يستطيع أن يدرك اللغة التي يفهمونها والمشاكل التي يعيشونها هو اهتدى على يدك أنا من باب المزاح أميانا إذا رقيت إنسان مثلا أهتدى على يدي فلان أو أسلم رجل على يدي وكذا أنا رجل أحب الدعابة وقد سمعت أحد الخطباء من زملائي قلت هذا الذي أخذته من كتابي أو أنك واجب أنك نسب كلامي لي هذا ما رأيناه يا شيخ شهاد شكرا لك تحياتي يا أبو معاذ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض صعب أن يتحدث الإنسان أمام ساتدته كلماتكم كلها أثرت فيه يا من يرجى للشدائد كلها شيخ إبراهيم الدويش رجل كما يقال صاحب دمع. حقيقة فكرة رائدة رائعة إبداعية جديدة. بين الحقيقة والسرى نلقى الحبة والصحة أحفاد عثمان هنا بالشوق بالشوق نرقى بأحلام الشباب